بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمسكين صَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِم سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ